ندخل على الناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور وروح الوراعين على قلب واحد أجمعين حتى بتعبنا في البلد مستمتعين بالطوعي. ادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير يضحك على الناس السوء اللي سرقت بس نور بتشرق من ويلمش فينا فكون أحلى شعور شع ولا رائعين على لو واحد بتجمعين حتى men att i betet mest مه على شفاه البشر حب وسلام منتشر يا محله الدنيا إذا نترك أثر طول العمر صارت تطوع همنا وبتحت ظل همنا. Cämح لها الدنيا إذا نترك أدار طول العمر صار التقوع همنا سعادتنا في الحب نغرس والحصاد كبير ندخم الناس السوق نزرع بساتي نوزوم ننشر أمن والمجتمع فينا فخور أحلى شعور نفروح الولائع على قلب واحد أجمعين حتى بتعبنا على الناس السرور نزرع بساتي وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحنا شعور